الرسول صلى الله عليه وسلم الوصف سابق في القرآن الكريم النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في أي قدم وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أمي دفعت ولا يجادل فيه أب، لكن الخلاف فيه في معنى الأمية أنه نسبة إلى الأمية ولا نسبة إلى الأمبية، بيحاولوا مخرج يخرجوا مواد الرسوم. فضل على الاعداء مواقف الفصول دائما من ومن الرسول اما انهم يطعنون ام يرفعون على غير المعتاد فعينما يرفعون فلا اطمئن يبقى دول بايه يرفعونه ليصلوا الى بلد اخر من وراء هذه ال ونرسل إلى غرض آخر وعاد يطعب بالسطع من نحية أخرى و... و... ويؤهمك أنه هو أي مدافع على رسوله السلام أو أنه عال قضية لكن المسألة يعني زي الآن كما نرى وكما نسمع يتشد كل الديمقراطية وأبعد ما يكونون على الديمقراطية هذا المكان أصنع في الديمقراطية فقديما قال مجرم العرب لم لا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم ده اتهام للرسول وانقاص من الحق بانه ليس عظيما وخس هل هناك من هو اعظم من محمد اليس الصادق في اعظم منه طبعا بقولك لولا نزل يعني هم منهم بان هذا القران موحيا المتاخر أحيانا يغلط ويقول اللي في نفسه فهم لولا نزل هذا القران على طب انت بتقول سحر بتقول شعر بتقول كهان بتقول الاساطير الأولين اللي تعترف بانه ايه قران بس المشكله في ايه مش بالقران المشكله في من نزل عليه القران لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين العظيم القريتان اللي هما مكه والطائف ما كانش القران ده ينزل على واحد من علماء طبعا ولا قياس العمل لهم ما سلطان جه ما اعرفش ايه قصص لكن الله تبارك وتعالى قال يقسمون رحمه ربك Or there will منها a statement from ما هيش that B'atman or a départ ajud that ولا has beaten lost by the Além of Sameen They have broken场 with us right? Yes! To say that is what his helper do. What is his success? What is his error? What is he aning with the strength? What وضيعا ليس عظيما لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين واتهمهم بالجنون واتهمهم بالسحر أم يقولون بالشعر أم يقولون شاعر نتربص به ريبه المنون وهكذا اتهامات كثيره والتهابات مباشرة أما اما المعاصرون الذين نظروا في كما اتخنم في اخلاقه وفي كتابه وفي سيرته ووجدوا انه لا يمكن ان نجد شخص يقارن باصيله ادس السالك خليه لغلط ما هم ما بيعتبروه بشر مش بيعتبروه انام مش بينوا انه انام نبي اخر لقنه بس حط الاخطاء امام الجوانب الصائبه هتبقى ان فيش مقارنه ابدا فيما يقولوا لما يعتبرونه خطا وهم لا يفهمون النبي معصوم عليه السلام فيبقى قالوا يبقى قالوا معقول إنه اللي هذا الذكر الكتاب الـ 622 صفحة مثلا ولا أكثر ولا أقل 114 صورة نزل في 23 سنة لا يتناقض ولا ياته الباطل من بين يديه ولا من ايه ولا من خلفه بقى اللي جاب الكتاب كله ما يعرفش يا اولادكم لا ده لازم كان يقرا وكان يكتب ظاهر المساله انهم يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم لا يسو كذلك بيقول مش معقول ان اللي جاب الكتاب ده كان شيء يقرا ولا يكتب ميصل الى قضيه اخرى طب ومال وصف وصف بانه امي في الكتاب النبي الامي الذي يجيد القراءه ومكتوب له ده في التراث الديني طيب هو موصوف في القران وفي الكتب السابقه طب انه امي بيقول له ده امي لأنه يعني الوثنية لأنه أهل بكت كانوا وثنيين وكانوا أظهر عن الأمم يعني القبائل وجماعات وثنية خو من سلوب إلى الأمميين إنما هو شعب لم ينسب إلى شعب كشعب ماليز رائد مثلا ولم ينسب إلى شعب متشعب من شعب كيف غيره وإنما هو نسب إلى يعني هو بدل برضه حتى في لسا يحقرون من هو منسوب الى الامميه يعني الى هذه القبائل الوثنيه التي كانت تعيش في مصر اشرح الخلق من الايه وطبعا لو كان منسوب الى الامميه انما امميه مش امي امي منسوب هم لا يعمون اللغه عندنا زاويه اللغه الساقطه النسبه الى اميه امي والنسبة إلى أممي أم أو أمم أو أممية أممي آه فهو امي وليس أممي دي واحدة طيب ماذا يريدون بهذه النسبة أو بهذا الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم للأساء إن في بعض الباحثين أو بعض العلماء المسلمين the وراء هذا التيار. car and this is what he said he was actually before the arrival was a human meaning that he did not read مستشرف اسمه بلاشايا مستشرف مستشرف عرش فرنسي ولا إمامه أنا يقول لي أنه مش بلاشير أنا بلاشايا بلاشايا ما يفيش أنا بلا لا بلا لا مقالب شيء شاف ش مرتوع مش مكسورة ها لو مكسورة تلاشيل شاف هو النقطة بقى حسبها عاد ازاي لو كنت من فكانت او كانت أو بالإنجليزي كانت ضوء المهم اي كان هذا المستشفى وغيره ما بعض الباحثين المسلمين أو العرب أو غيره الإبل آه اللي فيه موقفان او ثلاثه <تصفيق> ثلاث اشياء تدل على انه كان يكتب طبعا القراءه ثابته لرسول الله مش كده ولا ايه مش يقول لما جاء جبريل قال أول ايه اول نزل قال له ايه يبقى قرى يبقى ايه قرى يبقى القراءه ثابته لكن خد بالك بس حنوضع بعدين ثابته من ما يقرأ باسم ربك الذي خلق فقرأ بعد الرجل بعد المحاولة قرأ وبعدين قال له هناك في سورة القياحة لمن لا تحرم به نسانك يبقى بياره لا تحرم به نسانك لتعدل به إن علينا جمعه فإذا قرأناه فاتبع قلناه يبقى هو يقرأ قالوا بقى ايه بالنسبه للكتاب، بالنسبه للكتابه قالوا انه في صلح الحديبيه لما فكرين يتم احداث الصلح لما انتهوا الى انه يتم الصلح وكان سعيد بن عمرو نائب عن قريش او عن اهل مكه عمور والرسول صلواته ماي وسرمه عليه طبعا لقوا انهم متي وعملوا مشروع الصلح ده او وثيقه الصلح وثيقه الوديبيه او معاهده الوديبيه زي ما السريع اسمه تاريخ فعملوا فيها اربع شروط 1 2 3 4 لما جم يكتبوا الشروط الاربعه فقال الرسول الصادق جاب سيدنا علي وقال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فسهيل بن عامر قال لا انسى انا لا اعترش بر وعمن ولا ضحين فانت تكتب بسمك الله ام ان اللهم انت اللي ترجع لالهك والله اللهم دي ترجع لايه لهوب الولات ولا عز لما تكتب بسمك الله عشان ده اللي بتثقله ان ماشي اكتب يا علي بسم الله اكتب هذا ما عاهد عليه محمد الرسول الله سهيل النعم سيد علي قبل يقول له ما تكتبش فرح الرسول اتكلم وبيكتبه حتى خلص كلامه خلص ايه تاني في سهيل من قال انك رسول الله من اللي هو اعترف لك شوف دقة المحاور أو المفاوض اللي العربي قال له من قال أنك رسول الله من هو مضرتك على أنك رسول الله أنا اعترفت بيه لك أنا أصلا مش محترف لأنك رسول الله أكتب اسمك واسم أبيك إذا هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله سعيد بن السيد علي اننا كتبتها. اللي انطهر عليه قال والله لا أمحو رسول الله ابدا 15 وبدأت ايه ازمه في الكتاب يعني المتفقين الرسول رسول الله السلام طبعا كان ما ينطق عن الهوى ان هو اللي وحي وتدائما دايما كان في الجانب الالي ودائما كان يحرص على على الدماء لا يراق دم ابدا حتى وان كان الدم ايه كافر ما يقولش يقول كنكمده هو بيعاهد بيكتب معاهده مع كفر وشكين ومع ذلك هو حريص على ان تراق الدماء في الاسم ادش تاجر بالقضيه على الاسلام والرضا ف قال له الام ق لي عليه قال الله اذا انفرصوا طريقهم شنو فقال ارينيها فاشار له عليها سمحاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كلمه ايه رسول الله واجي اخلي مكانها ينسو سيدنا عليه أشارنا عليه يقول ما هو مع كلمة رسول الله وكان يعرف يقرأ من هو لأنه يعرف يقرأ لا هو كان يعرف قرآن من الصحيف ويبتدي لأنه ما كل شيء يعرف قرآن ومبكين شيء محر لا هو يغاد في جاي من من منع ما إحنا ذنبي نرد فيه هو يقول and حتى have to do the same thing we are all about to do the same thing because he is not a Christian but what is it? what is it? because he is reading from the same thing from the same thing so اما قران صحيفه لم يسبق قط انه قرى من صحيفه عدد لا مثيل صحيفه كده وارا منها لم يحدث انما هو قرى وراى وكل ما ورد من ايات الكتاب الحكيم في انه قرى مثل اقرا وذلك الكتاب ولا راى غير غير غير كل ما ورد في انه قرى وراى واقرأ امته كذلك مما حفظه او مما نزل على قلبه لان القران نزل ليروح الحنين على ايه على قلبك مش على اذنك يدخل من واحد ويدخل من الثاني زي ما احنا نحفظ الصوره نعد شهر وننسى بعد يوم لا ولكن إذا نزلت الايات وقرات على رسول الله or put على on the heart فيه، it as if you look at it and that you will put it so you don't forget except for what God wants that it will be made with you and what will happen so وراء جبنى خذ بالك من التضغيب هو قرأ وراء جبنى آه. إنما قرأ من صحيفة لم يثبت ذلك على الإطلاق هل يوانا إذا بالنسبة لصوحة الأذبية لو استعرضت النواية كما رواتها كتب السيرة تجد أنه لا دليل فيها على الإطلاق على أنه كان يقرأ من من صحيفة لم يكن يقرأ من صحيفة إنما أشاره سيدنا علي عليها مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه السنه ام ثاني انه قبل وفاته قال اتوني اكتب لكم كتابه يعني له وصيه مش كتابه في السنه في السيره ثابت في السيره انه الرسول في مرض موته قال اكتب لهم ايه كتابه جسد لعمر الرسول كان بتاخذ البشيه على رسول طبعا مره واحنا الكتاب بين ايديه من القران الكريم وبين ايديه السنه المطهره وما فرضنا في الكتاب من شيء والسنه وحده النوحه اذا ما احناش وجداعي ان نتع على الرسول صلى الله عليه وسلم اختلف فقال قوم وعلم ولم يكتب لهم شيء لما يجي نقول هاتوا النوته كده يعني رئيس دولة ولا ملك ولا مش عارف ايه ولا حتى في مكان لا يعني ذلك ان يكتب بيده وانما هو يملي لما فيهاش الكريم برضو انه كان يكتب بيده وانما كان ايه يملي كما كان يملي ايات الذكر الحكيم على كتبه الوحي هو سوف يملي على كاتب من الكتب ليكتب له الكتاب اللي فيه وصية وصيه او فيه نصيحه او نحو ذلك ولا برضو لا دليل فيها على انه كان يقرا من صحيفه او يكتب بيدي الثالثه الايه الكريمه في سوره سورة العنكبوت تقريبا ها الايه العنكبوت وما كنت تجلو من تبليه من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لغتاب المنطل المنطلون العنفل يبقى لما يقوله أنه كلمة من قبله يعني من قبل نزول القرآن ربنا بي عنه انه قبل نزول القرآن لم يكن يذل ولا يحط بيمينه يبقى كلمة من قبله تشير إلى أنه من بعده كان يدلو أو يخط بيمينه يدلو من كتاب أو يخط بيمينك شباه هم يتشننوا كيف على أن يصلوا إلى أي مدخل يدخلوا منه وما كنت تدلو من قبله من كتاب أو تخط ولا تخطه بيمينك إذن لقتال المبتل فيقول لك بيقول له يمشي عنه من قبله يبقى إذا من بعده كان يبنو ويخوط بيمينه ابدا برضه ما فيهاش ايه ما على وانما هو يصف واقعا كان زيد الضبط بايه في الاله كريم بتقول ولا تدروا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصن طب ولم أردوش شكرههم ولا لبنين حراب آه بس طيب القرآن يصف القرآن ايه يصف واقع كان موجودا وإنما لا يتحدث عن حب بأمر أو لا إنما هو يصف اللي كان موجود كانت الشتاء تريد أن تتحصل ولكن سيدها يكرمها على اللغاعة شراء الفلوس فيبقى بيصف الواقع الذي كان مش معنى مش انه علق الحكم على الشرع ولا تكرم فتاكم على البنات ايه اردت عصنا طب وين بقى ما بيقرؤه يقرؤه قلنا لا الاثنين لا انما هو يصف يتحدث عن واقع كان موجودا فيصفه كما هو كذلك هنا في هذه الآية الايه تنفي عنه أنه كان من قبل يد او يحط فيوصف الحاله التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل نزول الايه قبل نزول القران وبيقولوا كنت انت بتقرا من قبل ولا بتكتب كانوا يرتاب هؤلاء المبتدعون يتشككوا ويقولوا فعلا ده هو كتب القران من عنده او جاء اساطير الاولين كتبها كما قال انه هو كتب لكن انت قبل لم يشهد قط أنك كتبت أو قرات من صحيفة قبل أن ينزل عليك القرآن الوضع الوضعين الوقت يبقى الثلاث مواقف التي يستدلون بها على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من صحيفة أو يكتب بخود اليمين كلها السلام خاطئ وليس صحيحا وتمعكد منهم وعدم فهم لكتاب الله تبارك وتعالى ولي مواقف السنة المطهر. إنهم يريدون ان يجدوا أي مقعد أو أي مدخل يدخلون منه إلى هذه القضية المهم انقسمت الآراء حول مسألة أمية الرسول في ثلاثة انحصلت في ثلاث آراء فريق قال أنه لم يقرأ من صحيفة ولم يكتب بيمينه قط لا قبل البعث ولا بعد البعث حتى توفي صلوات الله وسلامه ذا وذا رجح الارض وذا رجح الارض وفريق قال هو تعلم الكتابه اما القراءه فهي ثالته وانه تعلم الكتابه بعد نزول الوحي ولكنه لم يكتب هو تعلم الكتاب بس ما كتبش وراي الثالث قال انه إيه بعد نزول الوحي كان يقرا من الصحائف ويكتب انه اللي إن في عيينه بن كان مع الصحيفه وراها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرا منها وهذا لم يثبت ابدا غير ثابت إنما هو إدعاء. فذا الأراء الثلاثة لا هو يقرأ بعد نزول الوحي ذويه أنه يقرأ من غير صحيح. يقرأ من غير صحيح. هذا هو الثالث في الله صلى الله عليه وسلم. نعم هو يقرأ ورجل بري. ويقرا اصحابه مما جاءه به جبريل موكل ده مش حفظ انا وياك نحفظ ويقول الحافظ فلان الفلاني لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الايات تنقش على قلبه لانه ياخذ بالك من ايات سوره الشعراء نزل به الروح الامين على بيري على قلبك مش نزل على ولادك عشان عشان تحفظ لا هو نزل على تنبيه وانه لا تحدث به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه فاذا قرأناه فاتبع قرانا انت اتبع بس وانه سنقرئك ايه فلا تنس مش انت ستقرا فلا تنس لا خد بالك من الالفاظ سنقرئك احنا هنوريك فلا تنسى شو انسيان له هو مش قال له فلا تنسى لا احنا سنقرئك ولكن احنا كلنا بنقرارين سنين لان تقرأ انت اما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرئه يقرئه ربه واغذرنا لما يقرئ زيبا ربنا خلق مفيش حد يقدر يجي في يوم من الايام تتولد تتشال ولا انت انشالت ولا ده إيه صنع الله الذي اكثر كل شيء فالطراء كانت بالنسبه لرسول الله كالخلق شيء من ضمن البنيه كالخلق سيسرقك ونسى النسيان له هو بقى فلا تنسى سيسرقك فلا تنسى الا ما شاء الايه ما شاء الله ما شاء الله أن تنسى تنسى اللي هو ما نسخ من الأحرف السبع كما تحدثنا أو ما نسخ من آيات القرآن الكريم طبعا ما نسخ كذا ربنا عز وجل ينسي نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الآيات فكأنها لم تنزل إذا نفسه أي كلي أراه بارع النهاردة ما فيش إلا إذ لأن الله تبارك وتعالى شاء أن ينسى هذه آيات فينسى يبقى القراءة ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البعسة قبل البعسة ما فيش لا قراءة ولا كتاب بعد البعسة ثابت القراءة ولكنها من غير صحيفه قراءة وراء جبريل أو قراءة منه هو يقرأ بها إيه؟ اصحابه ليعلمهم أو يملي على كتابة الوحي لي ليكتب ما نزل من القرآن الكريم ذا الراقي الراجع والذي عليه الامه الى يومنا هذا والذي لا درى غيره طيب الناس اللي بيتفحلو ويحاول يقول لك احنا عن هذا النبي العظيم العظماء 100 اولهم يا ريت واجيل يقول اولهم رسول الله ها اولهم رسول الله كده اعترف برسالته هما ما ضموش للانبياء بقول الانبياء دول اوغماء انما ايه قال اولهم محمد يبقى محمد ده واحد عامل دوله وعامل كذا وجاء بتعليم ودا بيخص من عنده مش مش اعتراف بهوته او برسالته لا فهو عظيم اه لا فهم يدافعون عنه وقولهم مش معقول ان الذي جاء بهذا الكتاب او هذه التعاليم انشغلني الامه ان يكون اميا لا يقرا ولا يقرا هو يقرا ويكتم هنا لا يذكرون على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولكن يريدون ان يصلوا الى ان هذا القران اساطير الاولين كتبها لو اشوف الغمز الخفي هو عايز يوصل في النهايه هو وضعها في ابتداء ما قالش بان كذا الاكاديمي ان كذا انهم معادلات رياضيه والنتيجه والمراهده وبعدين مبدا ان اصل المعطيات القران وبعدين الايه الاستنتاج لا هو حط نتيجه في الاول وقعد بقى يتمحل ليبرهن عليه إنه هذه هذا الكتاب اساطير الأولين اتكتبا فهي تملى عليه بكره وايه ورصيد والدليل على ذلك انه كان يقرا وكان يكتب وآل الأذن على قراءته وكتابته واضح يا حضرات هذه بالنسبة لهذه القضية وهي من القضايا المهمة حتى يعني للأسف الآن يصار تسمع لكل مكان يقول لك تجديد الخطاب الدين عند من عند من But the religion is not for all of us, not عند القنوات لو us. If لفار have any questions, if you listen to us, you will not be able to respond to it. You are still working in the Quran, and you are still working in وكلها universe, in وتشكي. وهو محاوله ابعاد المسلمين عن دينهم طبعا ما يبقى الخطاب اتنين للجميع ميبقاش متكلم بمكاين مختلفه اسرائيل تعامل معامله والعرب يعاملون معامله اخرى هنا خطاب ديني عند المسلمين وغيرهم لا ده مش خطاب ديني لا تجديد خطاب ديني عند الجميع عند الجميع مش عند لكن هو مطلوب بس مطلوب مش من طرف واحد مطلوب من جميع الاطراف هذا يتعلق بطرس مش عارف مين لا يكف زكريا بطرس لا يكف للنهار عن محاولات النيل من الاسلام ومن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن القران ومحاولات تشكيك المسلمين في دينهم وفي كتابهم وفي عقيدتهم وفي الههم في المولى جل جلاله جل الإله الدموي، الإله السيء هؤلاء كل هذه الأمور طبعا الفروض لما تجديد خطاب لما تجديد خطاب عند, عند الجميع وليس تجديد خطاب من طرف واحد وهي قضية أمينة هذا بالنسبة لقضية أمينة الرسول صلوات الله وسلامه عليه هم أمامك لو في أي شيء عندك في آية ولا شيء صاضحة في الكتاب خلينا نقشها بالنسبة لانه مش هلحق نقول دي للشن في اي استفسار في هذه القضيه لا حاضر بس خلينا نخلص من من الموضوع يبقى بعدين هو الذي بعث لاميين رسولا منهم وهم مد الاميين يقول لك اصل الاميين دي معناها الكبابيين ومش عارف عملنا ايه تشددنا المين يعني ا وبالنسبه بالنسبه الى القرى وانا لما اسب الى المركب انا عندي قاعده النسب الى المركب this النسب that, we would not be aware of the language in our language isn't there. We may not be aware of teaching. Yes, So شخصيا هو تجديد الخطاب الديني الرجوع بالخطاب الديني الى اصوله الثابته السمحه الواضحه في الكتاب والسنه يعني المقصود بيه ان ارجع الكتاب والى الايه والى السنه الصحيحه لو انا قدرت اعمل كده ارجع الى القران والسنه وااترك الاراء المتطرفه او الاراء اللي خرجت عن هذا يعني لكي تعالل تقسم العالم الى دار اسد الحرب ودار الاسلام اللي فيها كذا ودار الحرب فيها كذا وتكفر هؤلاء وهاؤلاء وتعمل دول داخل الدول وموازيه وحكومات موازيه وسريه وكده كله لا ان المقصود بالخطاب الديني ان بالخطاب الى ايه الى اصولها الثابته وإحنا عندنا أصلان ثبتان الكتاب وإيه والسنة اللي ألفه النبي عليه الصلاة ترأت فيكم ما أن ترسيتم به لم تضلوا فإذا رجعنا إلى اللي تندون مش عارض لكن نحنا برجع إلى إيه إلى آراء المشاهدين الذين اجتهدوا في تفسير الآيات وال التعالج بها على ال على الوسطية التي جاء بها اليسر وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس انا عندي دائما المراتب ثلاثه فعندي يمين ويسار ووسط في دايما الوسطيه هي الاعتدال ده الصراط المستقيم اذا رحت ناحيه اليمين يبقى انا شددت على نفسي وده غير مطلوب واذا رحت ناحيه اليسار يبقى انا فرقت وده غير مطلوب يعني لا تفريط ولا إسراف او لا إفراط ولا ايه ولا تفريط إفراط في اليمين وتقريط في اليسار لكن أنا خليني في الايه في الوسط اللي هو اللي كان النبي عليه الصلاه بقى قيل بين امرئيين الا وسطا يسلم ما بالك ياكل اسما او قطيع طرح امم الرسول لا بين حلال وحرام أو حق وباطل انما إنما كان يخير بين أمرين جائزين فهو كان يختار الايه الأيسر لا من أجليه هو فهو خير من يتحمل وأقوى من يتحمل كنا إذا إذا, إذا, إذا, إذا, إذا, إذا شفت القتال ومبت العذر سيدنا عليون كده كنا نتقب رسول الله يعني أفهل واحد للعجل كان يبقى رسول الله السلام وكان اللي خاف يتخبى وراه يتخبى فيه فهو خير من يتحمل أو أفضل من يتحمل لكن لو كان يفعل إن يسير مراعاة للإيه لأمة وأظلم اللي يقولوا قالوا أنا عايز الصبح على طول اللي له عايز ااا مش عارف الدين على طول أصلي على طول وعايز القران مش عارف في الليل مرة وفي النهار مرة قالوا نح لا بدنك عليك حقا ولأهلك عليك حقاً ولنفسك عليك فاعط كل ذي عقل إيه ح في الآخرة بدة سيدنا مسأله عبدالله من بن سعود الترعي يختم القرآن في كل ثلاث أيام مرة آخر حياته وقبل شيئاً فبيقول يريدني كنت من قبل قبلت برخصة رسول الله ليون يعني كل شهر يبيه كل شهر مرة بيقول يريدني أنا كنت عملت كده من الأول لأنه طبعا في أخر العمر يبقى الإنسان ربي إني وهل العظم مني واشتعل الرأس شيئا ولم أكون بدعائك ربي إيه شقير يعني إن العظم نفسه إنه أصدر شيء في الإنسان به تأوهر فما بالك بالبقى إذا كان العظم اللي هو شيء للإنسان تعي يبقى من باب أولى أن يكون كله إيه تقول لي اللي يشل من العن واللي بالودن واللي من القنف واللي من السنن واللي من البطن واللي من الكبد واللي من الحالة واللي من المحلال ولمش ايه كل واحد اشفل نعم لانه كله تاهد خلاص ولي من القلب نعم عليه الصلاة والسلام كتابة طبعا اللي بيكتبوه من الله لكن النسخة ده حسب مكانة الحروف حسب مكانة الحروف عندهم والأحرف الذي كتبت بها المصاح اختطورت مثل وجبت مصحف أثري هتدأ الحروف مختلفة تماما عن عن الأحرف التي نكتب بها الآن الأحرف تطورت اولا ما كان فيها همزه على الاطلاق الا في كلمه واحده شوف الهمزات اللي في القران والكلام ده كله لم تكتب فيه الا همزه واحده اللي هي كلمه فد بس والباء من غير همزات لو شفت الشكل كده بتاع الباء والتاء والثاء والضيق وكل الاحرف كان لها ايه كافيه عن الموجود الان في عصر التيسير تطوير في الكتاب، فضلاً عن الشكل زي ما قلنا فيه في في في في نقطة المصر. الشكل والضبط وتحوير الشكل اللي عمله الخليط بن أحمد كما شوه نقطة الضبط إلى الصورة التي من الصورة التي هو عليها الآن. في نفس الكلام من الله، لكن الصورة الخطية المكتوبة أمامنا دي من الايه كانت من الايه الصحابة رضوان الله عليهم. من هو تعالى الشعبي الشعبي احد علماء هذه الامه من التابعين انه ما يجعل انه تعلم انه تعلم القراءة قرا من صحيفه كانت مع عيالنا بن حزن ما هو هذا الخبر هذا الخبر خبر احد ولو من عندي عن لم يتوافق هل تتخيل هل تتخيل أن رسول صلوات الله وسلامه عليه قرأ من صحيفة أو كتب والصحابة لم يروا هذا هذا الحدث ده حدث مش بصير لو كان حدث لروى جمهور عدد كبير من من الصحابة والشعب منقطع روح الشعب تتابع مش عقاب في بقى عن مين فده خبر مقطوع بالنك وانتم اصلا انتوا طبعا الدكتور ربنا ادى الصحه للدكتور عمر ها أس... اللي هو ليه نعم الاحاديث ها علم الحديث فانتم عارفين ف... فخبر الاحاد وحديث المقطوع وغير ذلك والمقطوع و... فهذا خبر لم يثبت واذا رواه حتى مسلم او رواه البخاري النبي يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من هذا الجانب وبالتالي انه ده لا يعتد به ولا يقام به حجه لا تقبل فهذا من ضمن الاشياء التي ذكروها واللي ذكرها الشعبي ورواه ابن ابي مسلم نعم مش بس هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار يهوديا في بيته ثبت ولا لم يأخذ صحيح. صحيح. في المشهور اللي قاله لما لقى الألوال بيحتضر وقاله كل لا إله إلا الله أشفع لك بها فنظر الى أبيه فأبو قاله إيه؟ قطع عبر القصر إيش دي ثابتة؟ صحيفة المدينة اللي تعاملت مع اليهود اللي من الثلاثة واربعين بنت صحيفة المدينة اللي أول ما رسول راح المدينة وعمل صحيفة إنه أول شيء آخى بين المسلمين بين المهدين أول شيء اصلح بين الأوس والخزر لأن كانوا في عداء التبنتين دول كانوا في عداء فاصلح بين اهل المدينه الانصار والخزرج واخى بين المهاجرين الانصار لهم هم الاوس والخزرج بينهم وعقد صلح مع مع اليهود ومع القبائل المجاوره للمدينه ليؤمن ربنا فيهم ما كان لاهل المدينه ومن من حولها ان يتخلفوا عن رسول الله ولا ان يرغبوا اوفس بعد ايه يبقى كان في اهل المدينه اللي هم الانصار ايه والخزر وكان في الاعراب اللي هم حول الايه المدينه وكان في على جانب من الجوارب اليهود شمال مش جنب كده في المدينه عامل معاهم ايه اللي هو المعاهده معاهده دفاع مشترك بما تتسبب منقوم العصر معاهده الدفاع المشترك ان المعاهده موجودة في وبنودها في 43 بند في هذه الصحيفه لنا لنا لنا ولهم لهم وعليهم عليهم والنون وحتى كانت الصحيفه بان يدافع عن المدينه من اي عدو ياتي من خارجها ولذلك لما في بدر وخارج عن المدينه فرسول الله صلى الله عليه اشير علي ايها الناس ايوة في المسلمين ما هو الاتفاع كان ايه ايوة كان الاتفاع ايه من فشو خدبان كانت المعاهدة ان احنا ايه المعاهدة لدفع المدينة من داخلها مش من برها فلما احنا الان على بوعد 65 كيلو من المدينة بدر دي على بوعد 65 من المدينة اللي فيكو برا حدراتها ف خرجنا عن المدينة فهو عامل وايشير علي ايها الناس انتم احنا خرجنا عن الاتفاق اهو ده شيء ثاني هتيكم معانا ولا لكم راي ثاني يبقى كانت دفاع مشترك على مين على المدينه مين اهل المدينه ومن المهاجرين الذين جاءوا الى المدينه ومن اليهود الذين يقتلون جيدا من جاد عاليه المدينه ومن الاعراب اللي اسلم واجدع وعرف اتباع اللي كانت اولى ايه المدينة اللي ربنا عد ما كان لأحد المدينة ومن حولهم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا أن يرغبوا أنفسهم عن إيه عن نفسه فلما كان الرسول يزور واحد من هؤلاء إيه رأيكم كن يطلع عنده كده مغيوع حجس ولا كان يسلم عليه إيه رأيكم إيه رأيكم بالعقل كده المنطق أنت طلعت عند نس مسلمين ولا مسيحيين ولا يهود ولا بوذيين ولا اي مله كانت انتظر عندهم تطلع كده بس تطلع وتقعد ولا هتسلم سلم وهم كانوا يسلموا بدليل ولا تقول الايه في كانت عائشه رضي الله عنها لما كان لما كان يرد على السلام يقول وعليكم بتقولوا له يا رسول الله السلام مش السلام آه. آه. آه. السلام عليكم كان بيقول يعني البوت فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرد وعليكم ها وعليكم حتى يقول كما قلت يبقى اذا كان بيقول السلام لقا عليكم السلام وإذا كان بيقول السلام يبقى ايه برضه عليكم اللي انتوا يبقى في كان في موجود بتاع كانت كان موجود انت بقى حي مش لازم تقوله له تقول له حييه اي عباره من عباراتك انت باخش باخش بص فيني وفي المسجد وصار نزارنا كمان في المسجد استقبلهم في المسجد وفد صار لنا كمان استقبلهم ونصير في يا القضايا الشيءه اللي اعمل فيها العقل وبعدين خذ كمان ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتينا ويت طيب المسكين ممكن يكون مسلم واليتيم مسلم طيب والاشير ما هو لا يجوز ختان المسلم وما تحسرش يا اخي ما يبقاش اسير عندك ابدا لا يجوز يبقا إيه ايه تقولك انت ويطعمون الطعام خذ بالك من الكلمات ويطعمون الطعام على ايه متى تحب الطعام انت اذا لم يكن عندك غيره ومحتاج ان انت جعان لان انا مش جعان حعرف الطعام اديلها بالبيت او لها الاكل مهمش لكن طالما انا احبه يبقى انا ما عنديش اولا وفي نفس الوقت انا محتاج اليه ومع ذلك المولى جل جلاله قال ايه مع حاجتك اليه اعطِ لهذا الاسم اطعم الاسم مش ممكن مش لازم تعذبها الطعام كله ولكن ايه اخوانك يعني اديلهم جزء منه اديلهم جزء منه قال لي طيب اديني فأنت مأمور بأن تطعم هذا لأنهاكم خلف تصدياهم لأنهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصدوا إليهم والله يحب المقصدين كلمه عامه يدخل فيها كل انواع فيه وإنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين أو أخرجوكم من دياركم زادت بعد زادت حتى عندك عن أولا لي أو ظاهروا على إخراج في القضية دي قضية يا إخوان يعني وبعدين قول بالك هناك في سورة التنفى وإن أحد من المشركين استجارك في عين حتى يسمع كلام الله ثم يعني إيه ثم أبلغه مأمنا لامتى يعني تحميل لغاية ما يخرج من عندك تحميل لغاية ما يخرج من عندك عندما إن تنته هو استجرأ وقع عندك وانت أجرت وقبلت وديته تأشير يبقى أنت مطلوب منك أن تحميه إلى أن يعود اول ما تخرج من عند أنت مش بتاعها اوعى قر يقتلوه يعملوه يسووه يدبروه يحروه انت ما تلش دعوه انما انت عندما إن تديته امان يبقى لابد انك انت ايه وبعدين اذا اديت امان تتمه الى مدته اذا اديت امان تتمه الى مدته اللي بشروطها انت رقته ناس الجماعه ماسقيين ولا ايه كده تخطب بتهم وتتجوزها وما تسلمش على واحده لا ده ايه ده ده ده اسلام ده يا جماعه ما جوتش انا ما جوبتش ولا ايه حاضر خلينا let's نك let's just نخلص just yes اه اه don't know I don't know I don't know I don't طيب let's just let's just okay after that the topic عندي في ثوابت وفي متغيرات في ايه وفي متغيرات لو جيت انا مسكت الاسلام من اوله حاجه عباره عن ايه عقيده كده وشريعه واخلاق وشريعه واخلاق والمعاملات يعني والشريعه عباره عن عبادات ومعملات. لا واحكام ها؟ كدا الاخلاص من المعاملات؟ المعاملات معاملات بين الناس بيعوا الشراء وتعامل وجوده ومش عارف ايوه القصري كلها كل ما يخضع للتعامل ما بين الناس احنا بنبيعوا ونشتري ونبني ونعمل ونعمل شراء ونمر مع بعض في الشارع ونمشي ونتقابل ونروح ونجي ونتصاحب وكل دي ايه كل دي معادلات يبقى انا عندي العقيده ثابته لا تتغير من يوم ان انزلت اقرا على رسول الله بل بالعكس من اذن لم يبعث للاداس من ادر عليه السلف لا يوم القيامه ان يشركوا مع الله شيئا شلون ببساطه عندي قضيه ثابته لا تتغير دي قضيه العبيد دي من الثوابت نيجي للايه للعبادات ثوابت ولا متغيره ثوابت محدش يجي يجرؤ يقول لك خلي الظهر 3 ركعات زي الظهر والعصر ولا العشاء ولا الصبح وقته طويل خلينا نزوده شويه بوك دي سواكت نجي للأحكام الحدود ثابتة كيفية التنفيذ تتغير طيب غير الحدود لا يشترع كله حدود القوانين غير. غير يعني مثلا احنا عايزين نعمل قانون للبناء ولا قانون المرور ولا قانون البحار واللي قانون العلاقات بين الدول على قد بينه وبين غيره دي قوانين دي ثابته ولا متغيره دي متغيره اللي يسموها المصالح المرسله يبقى فرق بين الاثنين بس عشان ما تغلطش وتوقع في اخطاء ابتدائيه كومه بغير ما انذر الله يا سيدي اسمع دول المشرفين عشان عاملين مجلس مجلس النواب ولا مجلس الشعب بيشقد لا اه <سؤال> يبقى اذا انا في عندي ثوابت الثوابت دي لا تتغير ثوابت الاسلاميه العقيده العبادات الحدود الكتاب القران لا يقبل تعريف ولا تبديل ومش أنا اللي حتى أنا اللي حفظ لا دتول النهار العزة وجله أبزوك أي شكل من الأشكال وكذلك صفح السنة دي ثوابت هذه الثوابت لا تقبل لا تجديد ولا تقبل تغيير ودي اللي بتصنع هوية المسلم بالأواد عقيدة السنين محافظ على العبادات يراعي ال ال ال الحدود ها القران الكريم صحيح السنه دي ثوابت تصنع القوه واي كلام فيها يبقى ده قايل عن قوه المسلم نيجي بقى غير كده المصالح المرسله اللي في الاخلاق والمعاملات دي بقى من مصالح تخضع للمصالح والمصالح المرسله عندي هنا تختلف عنها في السعوديه على في الخليج على في العراق على في اندونيسيا على في اي مكان اخر يبقى لما تلاقي قانوني انا بتاع المرور ولا بتاع الغناء يختلف عن القانون اللي في امريكا ولا بتاع ما تقولش لا ده احنا ده احنا مش عارف ايه ولا مش مسلمين او احنا مش خالق لا انا عندي في اداه اسلاميه في مراعاه المصالح المرسله ان في حق القانون بناء الاسلام لحال ان التراعي ادا لا تستقل عليه ولا تسد عليه في الشارع ولا تعرف مش عارف ايه كل هذه ادا تراعي انما اجي اقول لواحد انت تجري 10 ادوار واللي جنب منه لا تدور بس ما ينفعش مش عارف تعمل ايه وهو يعمل ما ينفعش يبقى في قانون للجميع وتراعي في المبادئ الاسلاميه هنقعد مش عارف نعمل ايه التندات في الطريق ها قال الرسول عليه الصلاه والسلام انه نهى عن الجلوس في الطرقات بالتندات اللي عاملين التندات اللي بتطلع ولا يجيب بتاع القهوه اللي الكراسي بره لا مش هي هي هي ولا لا اختلف الشك انما هي ايه بس تراعي بقى فان كان ولا جد فالفقعت الطريقة حتى يبقى في مبدا اهو ان اراعي المبادئ الاسلاميه في اعطاء ما سدش السدش الطريق تحس ان ايه ده يطلع كرسي من هنا والتاني يطلع من هنا ونروح سدين الطريق ده يقف عربيته من هنا والتاني يقف هنا والثاني يجي في النص ويسد الطريق لا ينفع انما اذا خرجنا الى الطريق آه هو مش مش محظور لكن نعطي الطريقه حنعمله القانون مرور قانون المرور برضه يراعى الجوانب الانسانيه ويراعى قدرات الناس ومصارع الناس ويطبق على الجميع ما ينفعش واحد اذا مشى في العكسي يدفع الف جنيه دقيقه والتاني يمشي على بعض ما ينفعش كم إن شاء الله دمين ودمين لا يبقى ده قانون الاسلام المطبق على الجميع الريس زي ابو بكر رضي الله عنه وأرضاه زي بلال ها ده سيدنا وده سيدنا بعد سيدنا اعتق سيدنا ها وده اهو ده خير الامه بعد رسول الله وده الثاني ده إيه عبد حمشي لكن الاثنين سيدنا الاثنين سيدنا سيدنا ل بكر اعتق سيدنا لبلاد فيبقى دي مسائل وده اللي بتتحرك فيها المجالس التشريعيه عشان ما تبقى تقال مجلس النواب او مجلس التشريع ما تقولش يقول الناس دول اللي بغير ما انزل الله لا ده هم لا يتدخلوا في مسائل أصلنا لا تدخل في النقاش الحدود ما شيء يقدر وإن وان عطلت ولم يعقد بها بس ما فيش إنسان انسان ويخلينا بنعمل لا نلغيها لان دي سبب الله عز وجل اوجع باجيش مثلا في الـ في, الـ في الطلاق واقول انه لازم لا يقع الطلاق الا بشاهدين هو بمجرد ما قال الكلمه وقع حتى وان كان هش شلين مش ثلاثه جدهن جد وهزلهن جد بمجرد ما اتقالت الكلمه وقع تشهد وانا متشهدش هي وقعت اصلا يبقى انت عشان تشاهد عشان تعمل فري مش قضيه في في ثوابت يا حضرات الثوابت هي التي تصنع الهويه والتي لا يمكن التنازل ايه عنها دي من اللي. بالاضافه الى هذه اللغه من اكبر ما يصنع الهويه بين الناس ويقرب بينهم اللغه لان اللغه الواحده هي التفكير وانايه نتكلم عربي ما بنفكر عربي وائل انجليزي وبيتكلم العربي بس تفكيره غير تفكيره لو شو اخذ بتفكيره واخده من ايه من لغته هو ودائما اللغه ان انت بتفكر بيها اللي انت بتحلم بيها شفت لما بتنام بتحلم بايه بتحلم عربي ولا ده انجليزي شوف انت بتحلم ازاي فاللي بتحلم بيه هي دي اللغه اللي بتفكر بيها تمام دوما كده فيبقى اللغه مما يصنع الهويه الحفاظ على اللغه ولذلك كل امه احنا بنقع في اخطاء يعني في في المجلس القومي للتعليم والمجلس الأعلى للتعليم ولا مش مجالس التعليم الكثيرة دائما تعبنا من يا اخواننا لما الجمهور الامريكان ي ي يلحق او عايزين يطلع يعني في سنة 1957 السنة دي حدث فيها لي حد فاتك في حدث ألف تسعمية سبعة وخمسين. فحتى ما كنتش موجودين سلاعي لا العدول السلاسي كان في سبعة وخمسين العدول السلاسي كان لا ألف تسعمية الروس أول أمر صناعي إلى إلى القمر بالسنة فجرنا جرنا الأمريكاة فعمل إيه بقى الفضاء الخضاء كذلك تواعد هو قبل أن الستينات هل يصور قبل عمل إيه بقى عملوا إيه الأمريكاة برنامج الفضاء. عملوا جمعوا جمعوا أهل الرأي و مش عارف إيه و رجال أعبال يعني اللي حفوثو اللي عنده فك أنا عايز عشان أتطل لازم من حاجته ما أحط شكل الأعبال في السجن هو عند فاسد لا فاسد بس نبكاين بغاته عشان يتبع يعرفخوا كده وبتاع وخلي يدفع عشان يوصل على الفتن اللي عندي عشان اطبقه ولما يجي تجيبه مع العالم عين صل على وكده هم العرب زمان ما كنت تجيب الواحد وتنفخه يدفع زي ما انت عايز وإلى الان فعملوا الامريكان جمع الشلة المجموعه دي وقعدوا 18 شهر على غير منبر مفتوح للحوار وانتهى في in the ست توصيات it will صغير six ترجمته Look في the book that عشان there is من woman مش danger. The first thing to bring the woman from the danger is not a danger that they are involved in لا war, فانو اي رقم واحد توصية رقم واحد الرفع اللغة او الاهتمام باللغة القومية ليه بررؤي انو لانها لغة التفكير فاذا انطهما الفكر تعبق لو انت عارف لغة كويس هتفكى كويس هتبتكى اول شيء اللي يرد لما دول يتقدموا على اتقابلوا اللغه العربيه الادري وتقدموا اليابانيين اثروا على النسو بالبالياباني الصيني عملوا كده الانجليزي زمان عملوا كده الالمان عملوا كده الفرنسيين عملوا كده احنا يا جماعه احنا ابدا من حيث نستطيع ونحاول اولا تبقى محاولات يبقى ضفت اي شيء يبقى مبتكر لانك انت لما تجيب من عند تستورد من الاخرين اما لو انت بتستفيد بس برضو ايه في في في إطارك انت في امكانياتك انت لان مهما اقلد الناس مش حوصلهم لهم ومهما عملت يبقى انا مقلد ما جبتش جديد نقول لهم انا انطلقت من امكانياتي ومن ذاتيتي اي شيء اعمله يبقى ايه هيبقى اضافه جديده هيبقى ابداع فانطلق منه ف اللغة اللغه اساس في تقدم الامه ما في امه تقدمت الا بانها اهتمت بلغتها اولا انما بعد اللغه العربيه لحد الثانويه وبعد كده جميع الكليات بعد كليات الكليات زي الثقافيه اللغويه وغيره اللي تدرس اللغه وبعد كده ما حدش واللي بيدرسوا من غير اقول لك لغير المتخصصين حاجات كده بتاعت برضه ما زال ديش على الخروج في الابتدائي والثانوي والادبي والثانوي في الكليات فلي فبنضم الامور للحفاظ على الهويه اللي هو ايه الحفاظ على اللغه القوميه واحنا احنا اللي خلى الام العربيه قاعده عربيه لغايه دلوقتي يا حضرات اللغه اللي جمعنا كده من المحيط الى الخليج زي ما يقولوا بلاد العرب أوطانه، هاه؟ لا بلاد العرب أوطانه وكل العرب إخوانه، إيش ده موجود جوا كده؟ يعني أنت تد تخرج لأي بلد من غير تأشيرة؟ إيه؟ مش بلد؟ إذا مش كده؟ طيب اللي في الأقصى اللي عند الخير ولا عند المحيط. بينظر إليك على إنك أنت أخو. نعم. نعم. <تصفيق> يعني هو موهل، هو, هو بص هي هي هي موجودة العاطفة موجودة بلا شك. إحنا لما نقولنا نطلع بس إن نطلع برا لمين أ واحد؟ طبعا المين واحد مصري فأقرأ الناس مايا. لكن لما والعربي لما يقول برضو عن اللي عن الأجنبي ذي ال الأعجمي إنما يعني وذاي بعامل اللغة من ما عديش عامل اللغة اللغة جمعة برضو بالإضافة إلى اللغة والدين والتاريخ واللي مقومات الأمة العربية لحد كنا ندرسها جماهير في التربية القومية مقومات الأمة العربية اللي هو الإيه اللغة والدين the culture of the church, and the history of the church, and the need for the church. But the problem is entering the temple, and we will say that every one will be the other one, انت كل كل الامة مستهدفة مش مصر بس كل مستهدفة مش كان عاملين امريكاية متاع مشروع روح كندليزة اللي قلت عن شرق اوصد الجديد والشرق الاوسط الجديد مصر لا شرق الاوسط الجديد كل اللقاء خلينا ولا خلقش بس عشان لانا لو افتحنا المجال فأحنا للحفاظ على الهوية أضرات فيه ثوابت وفيه متغيرات فالحفاظ على الثوابت الحفاظ على الثوابت ذي بتدي اللي بترسم الهوية والثوابت زي ما قلنا في لغة وفي دين وفي وفي كذا والمتغيرات ذي يعني يتسامح فيها وذين بتسأل أنا أنا يعني لو قال لي اي امه لو اي امه اثبت على نفسها ممكن تموت في يوم من الايام وان المطلوب منك ان تفتح النوافذ والابواب يدخل الهواء الطلق تستفيد من هنا ومن هناك وهذا لا يلغي لا يلغي هويه الثوابت اللي عدك ما تغيرهاش لانه احنا عندنا قاعده اصوليه حضراتكم بتقول ايه ان في كل شيء في قدر مشترك وفي قدر فارق ها قدر ايه مشترك وقدر ايه فارق القدر المشترك لو انت لغيته وما اعتمدتش فيه يبقى انت لغيت الاصل اللي انت نشئت عليه لما انت ليكي لقدام بنظره الشلمل الفارد يبقى مش هتتطور وهتقعد على السوق زي انت يبقى لابد ان تاخذ في الاعتبار الامرين الثوابت والمتغيرات الثوابت للحفاظ على الهويه والمتغيرات لتنطلق لتستفيد مما عند الاخرين وايه وتمتلك وتتطور تلجئ وتتطور ده باختصار شديد كده بالنسبة للموضوع اللي موضوع اللي هو كلمة واحدة برضو عن الموضوع اللي بعدين مش على خد الموضوع كله بس أنا أريد قدر أهمية الاحتمالات في بالنسبة لكل شيء في حياتك أنا كنت قلت لكم على كتاب اسمه المكرر فيما تواتر من القراءات وتحرر مش في, في كتاب بقى تاني اللي هذا الكتاب هو القلم المعتبر في الاوجه التي بين السور القلم المعتبر في الاوجه التي بين السور ده اختصر بانتباه الاولاني وده للشيخ علي الطباع هو كان رئيس المقارئ المصريه في فتره من الفترات وزي ما قلنا ان ده بيقول شوف ان في احتمالات لما تنتقل من الفتحه الى الضال إلى إلى المتقيين ذم أن أين تعرف من سورة البقرة فأنت للضراء 168 ثمانية وستين وجه مية ثمانية وستين وجه تنتقل من آخر البقرة الأولى الآن الأولى الأخيرة الثانية في الآيات مراد تنتقل بم ألف ومش عارف كم وجه الطول المعتبر في الوجه والذي بين الصور للشيخ علي الضباا للشيخ البطراء المصري في من الأيام من الفتره الا دايما اعادات عشان اعرف الاحتمالات فانا بقول ايه او القانون ح اللي هو احتمالات يعني اختصار لكلمه الاحتمالات ح تساوي ن اللي هي عدد العناصر اللي قدامي يبقى ح تساوي ن في نون ناقص واحد بالقوسين كده نون ناقص واحد بمعنى لو عندي حاجه لها وجهان زي الجنيه زي الجنيه يبقى حقه لو احتمال يبقى عندي قلنا ن يعني اثنين ن 1 يعني 2 يعني في دي ما بقى انت بتطلع في انت النون يا باشا بص كده ح يعني نقول ولكن يجب و. يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون الأول أخرس من يجب إذا يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان إذا هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب العملة الفور إطلاع عندي كيفية؟ اثنين اثنين طيب انا عندي بتاعة بتاعة الصحبة دي كم ستة ستة, أوه. ستة أوه. يبقى انا عندي حال أجمع كمان ويبقى عندي يبقى عندي ست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 قلت لك في عمد 18 فيها 18 ألف ومدلت لنماء ماذا ذا؟ لو بصت إذا فيها من العرب عندك عشان بس تعرف اللهم ها؟ أمامك الفتاة ها؟ في عطل في ذلك فيها لا. ذلك يا ابن اول هاذي انا عادي ست ذلك كمان اول الكتاب ستة ها لا ريب ها ست ها في ها هنا ثمانية للمرتقيل ستة ها Well, let's get a big thing. How did ده لما تقول فلان ده راجل دعاه ماذا تقصد ها دعني كده اا اا اا اا الرياله تريد نقول له يقول لك فلان دي عليها لسان طب قلت ما عليكش لسان واللي جيبها عليها خصام ها المقصود ايه بقى ها ها اكيد ها <تصفيق> تميز فايجي عليها شعر دي عليها شعر فايجبلج دي خلينا في الرجال ده عليه أفكار هو مستعمل هذه التعبيرات بسهل لما قطع في نصوبة تصوير ننسى إنها مستعملة في حياتنا ها فلما اقول ثاني الكتاب اختيار الزملاء يعني هذا هو الكتاب الذي جمع كل الصفات صفات الكمال بالكتب أي اي كمال في كتاب هتقرا في كتاب الله عز وجل يبقى هذا للتعويض هذا يعني باليده في اسم اشاره البعيد وهذا اسم اشاره القريب فهو لو هذا الكتاب يعني عثر ولا ذلك اتفقنا على ان ذلك يعني كده احنا دخلنا في مشكلة خد بالك خد بالك زمان لما تعلمت انت قدمتي في بيتعلم من اولى ابتدائي يقول اعدادي and they told me that this is the language beside it this is one of the other what does this mean and that is the right the other the other and then there are these notable sermon the repetition to that عشان اللفظ is بس هو في do you قريب. oh that's right يبقى خلف say this المعنى ولا different النص. the حد يترجم take وحد يترجم or you take عندنا بقى في the people so they have one who اللي this and مش who says that we have in عندنا because لما know أصمد بعيدة مش كده ولكن أقولي هذا الكتاب بعيد ده بعد مسافه مش كده وده بعد ايه منزلة ومكانة يبقى في بعد مكان وفي بعد ايه مكانة فلما نقول ذلك في الكتاب هو لا يعني بعد المكان لانه فيلا وانما يقعد الايه المكانه والمنزله والذ وذلك باللام بقى الشذاء لان ذلك التاء تفيد البعد اللي اذدت واللام تفيد شده البعد الذي لا حدود له فاذالك منزله مش منتهي من غيره غير منتهي تعال يا تعالى. يا اهل الكتاب تعال آه إلى الى كلمه مش تعالوا, من تعالوا عندنا لا انتبهوا ان إلى الى كلمه التواء خد اختار الزبخشري من ضمن من ضمن الاحتمالات انه قال اختار ان ذلك مبتدع للكتاب والكتاب خبر واجه. لا ريب فيه قال إنه بمعنى لا شك فيه إن ده وجه من, من الأول يبقى هذا الكتاب ونفع عنه جاء اسم أنت عندك عندي لا ريب ولا ريب مش لما درسنا لديكم فاكر لما درست النحو إنه لا نفيه للجنس ولا المشبه لي ليس فكراهم ايه الفرق بينهم؟ <تصفيق> اه. اه. فضل والمعنى المعنى المعنى أنا بسألك عن المعنى وليس على الله المعنى الفرق بين الاثنين في المعنى يعني أنا الآن أقول إيه أيهما أصح لا رجل في القاعه ولا لا رجل في القاعه يعني ما فيش يعني انتم مش رجال فردت علمه من مؤتمر رجال اوم لا رجل قدامي دي لا النافيه للجنس ودي الثانيه لا النافيه للوحده يعني لا رجل في القاعه الجنس مش موجود لا ولا رجل لكن لا رجل يعني مفيش واحد وانما في اثنين 3 اكثر يبقى ان هنا اصح بالنسبه للواقع ده. لا رجل يعني واحد بس لا انما في اكثر من من واحد ناخد يبقى النهى برضه فقول لما اقول لا ريب فيه نفى كل انواع الريب القريب والبعيد نفى كل شكل في كتاب الله وهنا خبر والمقصود به ايه الانشاء عبر الخبر والانشاء لما اقولك ايه جزاك الله خير ده خبر ولا انشاء ده خبر جزاك الله ها؟ جزاء. ما هو الماضي فعل الماضي الله يجزيك خير ما هو ده فعل مضارع الماضي والمضارع ده خبر لكن خبر في اللفظ اما المعنى انا عايز اقول ايه اقول اللهم اجزئي خيرا ربنا يبقى, يبقى يبقى انا في عندي انشاء المعنى انشاء واللفظ وال ايه خبر ومن دخله كان امنه وهذا خبر طيب في ناس اضطر مثل الحرم يبقى ربنا مش خبره ولا ايه لا المقصود هو خبر في لفظه انشاء في معناه بمعنى ومن دخله امنه من مدخله امنوه يبقى ده خبر في في اللغ انشاء في الايه اقول يا في نفس القصه هو الايه برده ده نعم كل مصر, كل مصر بورب نفس النار. لا ادخل مصر ده انشاء ده امر ده امر لا ادخلوها ادخلوها امنين قاعده الاولى مش انت سوبجتك في الايه وتدخل غصرا وقال دخل غصرا إن شاء الله وإيه آمنين إذا خدتو على أنه أمر وقوله دخل يبقى ده إنشاء لذلك اعتبرت إنه هو إنه إنه خبر إن اللغز ذكر يبقى المقصود فيها إيه خبر في اللفظ إنشاء في إيه في المعنى يعني اللي يدخل عندكم آمنو بس أولانية آخر خدمني يبقى إذا لا عيب فيه انا بانفي مطلوب منك ان تنفي لانه انا بيخاطب مين في الايات دي مش بيخاطب كل الناس ده بيخاطب مين هدى للمتقين يا حضرات مش الايات الخمسة الاولى للمتقين والاثنين اللي بعدهم للكافرين والثلاثه عشر اللي بعدهم للمنافقين كده لليهود مش كده فيبقى هو يخاطب المتقين فلما لا ريب فيه أنت يا عشان تبقى متقي يبقى تنفي عن هذا الكتاب كل إيه كل ريب لا ريب كل ما يقال له ريب كثير, كثير أو قليل تنفيه عن الايه لا ريب فيه وهدى المتقين هو هدى من الإيه للمتقين يبقى جعل ثلاث جمل إذا مخشري أن دول ثلاث إيه دول ثلاث جمل ذلك الكتاب جملة لا ريب فيه جملة هدى للمتقين أي هو هدى للمتقين لجملة ثالثة غيره لو انت بصيت في أني معه مصعب تلقى فيه بعض المصاحف أليك وقف متعانم ثلاث نقط على لا ري وثلاث نقط على فيه ما هو هل أنه عنه ما هو اللي عمل ثلاث نقط وثلاث 3 points so he said that there is no one and the book I said no I will make it a mess and the book will make it a mess and the book will make it a mess that means that there ثم في هدى للمتقين يبقى مبتدا خبر مقدم للقص او للحص وهدى مبتدا مؤخر في هدى للمتقين زي ما قلت في قاعه رجال او في قاعه دارسون يبقى دارسون مبتدا تاخر وفي القاعه خبر مقدم لانه لسبب من الاسباب البلاغيه ذاكر في بعض المصرحات تلقى حط على لا رأيب حط عليها جيب و او صلي ولا رأيب في حط عليها جيب و صلي و قلي حط عليها ثلاث علامات لأنه خذ المعنى على أنه ممكنك على الجملة و ممكنك على الثاني الجملة لسه ما تمتشي ممكنين يغف علمه وهكذا باختياره للمعاني او للجمل او للاحتمالات وكلها لا تتناقض العجيب don't جميع الاحتمالات mistake. All of the 18,000 and 200 are not a mistake. You don't have one to make a mistake before. But if we were to make a mistake, if we were to ما a mistake, it would make a mistake. If we were to make a mistake, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الكتاب ذلك لا ريب فيه هدى للمتقين لا ريب ذلك الكتاب فيه هدى للمتقين فيه ذلك الكتاب لا ريب هدى للمتقين هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى تبدا بأي لفظ تبقى الكلام ماشي تقلب اي لفظ تبقى الكلام ماشي الكتاب لا ريب فيه للمتقين ذلك لا ريب فيه للمتقين ذلك الكتاب فيه للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى اي على اي وجه تصرف الايه دي تلقاه تمشي معاك وما تلقاش تلاق ابدا وسبحان الله اذ يقول ولو كان من عند غير الله لا وجد فيه اختلاف كثيرة، لكن أي وجه من ما ينكشف اختلاف إلا بقى واحد مضل، يا إما يجيب إسرائيلي ويدخله في الكتاب لا في التفسير ويحاول إنه يقنع بأن هنا في في تناقض أو في خطأ لأن هو اللي اللي اللي ما فيش زين. أنت تسمع في القنوات الفضائية بتاعت المعاجم إذا هو أصل مش عارف يقرأ. and على can't طب to the Quran. But you don't have any words. You don't have any words. توصل you don't في any وده في do وده في to مش meaning of في في في في. ده There is. There is. What's هنأخذ نقول مثالين مش معنى كده انه مثل هم جايين ممكن يقوله لكن انا اقول ايه اول كيفية الانتحان عشان بعض بعض حضراتكم بعض حضراتكم يجاوب ويعتقد انه اجاب اجابة مية في المية وهو اجاب اجابة ناقصة مثل الموضوع الاولين عند الموضوع الاول ايه الموضوع الاول انا ال 0.3 كريم منجج كده لو احنا مثلا زي ما انا لقيت في اول السؤال عباره مكتوب لينا بالاجابه وعناصر السؤال حتى لو قالوا لي تعريف السؤال صعب فانا بذكرت بالموضوع واقول لك الموضوع ده بيتناول كذا وكذا وكذا بس انت تقول ده انا اركز هتبقى عناصر الموضوع اللي هو الموضوع الأول الثاني أول غير أصعب موضوع ده عبصار الموضوع موجودة عندك في رأسك السؤال يقول لي نزل القرآن من الجمل فدخل المشركون والالمعارضون ولا أي مله كانت في من ذلك مطعنة في القرآن الكريم. اشرح ذلك مبينا الحكمة من نزول. القرآن الكريم منجم وكتب من فوق أجب مستشيدا بما تحفظ من الآيات في رأس السؤال، بنجيب سؤالين وله اختار واحد، سؤالين اختار واحد السؤال أجب عن أحد السؤالين الآتيين مستشيدا بما تحفظ من القرآن الايه كلي، أجب عن سؤالين اختار سؤال وجاءوا عليه، ما الجمش على الاثنين. لأنه ترى ضيع وقت جوع وأنا بأخذ لك إجابة السؤال الأولين كتير الأولين بأخذ السؤال الأولين الثاني بكتب على مكرر إنه ده مكرر مش خطوب فانتخار نختار وداو عدل طيب نيجي للسؤال اللي إحنا مناهدنا في كم يا حضرات عشر جزيئات شوف نزل القران الكريم من الجنه المعاندون او المعاندون أو الكفار او اولاد الكلب عملوا كذا ها اشرح لي يبقى اول جزئيه اهو اشرح لنا الجمله دي عشان تأخذ عليها درجه اشرح لما تشرح دي تاخد درجه لو كتبتها هي هي مش هتاخد قل لنا أي كلام عنها أنا بقبل منك أي كلام بس اشرحها اشرحها وبعدين الحكمة من نزول القرآن عندي كم حكمة ست حكمة تذكر الحكمة وتذكر الحكمة فقط عليها ايه نص درجة وتشرحها نص درجة وتقول عليها آية أو آيتين نص درجة يبقى الحجم الواحد عليها درجة. كم درجة؟ الست كم درجة؟ درجه والشرح كم درجه درجه قول كم كده اجل عشان. يبقى الاجابه المقننه لما تيجي السؤال عندك هتلاقي اطلقت بحيث ان كده لو مستشهدتش على نقطه يبقى راحت منك نص درجه لو انت ما شرحتهاش راحت منك نص درجه إلا ما ذكرت في النقطة من أولها لآخرة فأرح منك درجة ونصف مش كلا هو ليه ركز معي في السؤال وشوف الجزئيات الموجودة أمامك المطلوبة أنا مش عايز منك طبعا في بعض الناس برضو دي معلومة خد بالك منها في إذا لم يطلب منك لما يطلب منك رعش أنت مش باعث في رساله ماجستير او دكتوراه ولا انت تشرح تنشر بحث في مجله ولا مطلوب منك تبدي راي لا انت قلت عليك معلومات وبتخير فيها انت فهمتها ولا ما فهمتهاش ما تجيش تقول لا ده ده هو ارى كذا لا ترى راي من الاراء الراجحه البندقيه امامك ترجع ما رجحه العلماء انما انت تخالف الناس كلها لقدر اخاني بعدين ان في الماجستير والدكتوراه احبال انت تعمل انما مطلوب منك انك انت تستوعب هذا وتقول لنا ان انت درست مش تجيب من عند قاعد الناس المحترمين يعني كان من العلماء وستجال سؤال عن القياس في الإسلام فهو لا كياس في الإسلام انت وصفت مش مطلوب بلنا كنت تقول لك كنت تقول ده صح وده غلط وده مشكلة لا المطلوب منك انت تسأل في مادة معينة درستها منا مشهر المعينة انت درسته يبقى ايه تقولت لنا السؤال المطلوب اللي درسته ومطلوب من السؤال تقول على الدرجة ما قلتش سواء كنت تعرفوا او ما تعرفوش ما قلتش او مفيش درجه إنت كنت ناوي اتجاوب صح بس من لا يعطي عليها الاجر إلا الله. <تصفيق> <تصفيق> ما هو دي عصر ربنا بقى؟ واللي يتنأى عشان وياك لا على النوائج. النوائج تدل جاوب صح ولا ناوي لكن ما جاوبتش. او جابت خطأ خطا يبقى ما تاخدش هتجيب تاخد على ما ذكرت او ما كتبت في ورقه الامتحان التصير والتنظيم ومش عارف ايه معلش صحيح ده بيخلي الواحد ايه يديلك الدرجه كاملها او نص ربع ولا نصف ولا مش عارف ايه يتغاضى عن نقول يالله انما ما هوش مطلوب انك تضيع وقتك انك تجيب قلم رصاص ولا محبره ولا ولا ايه وتبقى بالذات ومع ذلك السينات لا انا مطلوب منك إجابة هذا هو ده مرزة بطريقة معينة طبعا انت بخط واضح ما تجاونيش تجي تأخذ اترك لنفسك مسافة لو ترمت شيء من السؤال سيب مسافة عشان تكمل فيها انما في بعض الوحدة يكتب في أول إجابة السؤال الأول يجاوب وبعدين يروح آخر في آخر الفراسة يعمل تكميل الإجابة وما حدش يعمل بدل منها ولا في إشارة ولا في غيره فأنا خش ولا منها, منها أو تضيع علي لا إجابة ومع كورا طويلة وراء كبيرة تتسع حجمها يتسع لكل الإجابات فأنت تترك مسافة أو تترك صفحة أو تترك شيء لاستكمال الإجابة إذا كنت ترى أن الإجابة هي ما كسر سينبغي ما تجيش منزع السؤال أو الثاني الأف في الأولين بحيث مش واضح ده للدي لا على إيه تبدا السؤال الثاني في صفحه جديده يعني ابدا السؤال الثاني السؤال اللي هو اولا القران جاوب وفي صفحه جديده ثانيا اللغه العربيه نجاوب من غير بقى ايه تدخل في ده بحيث بحيث الواحد يشغل باله ايه ده مثلا ادي ايه ادي موضوع الموضوع اللي بعد منه هو يا حضرات اسباب النزول اسباب النزول نفس الحكايه نفس الايه الحكايه بيجي السؤال لا يعني من ده, ده تابع لده اللي باخد منه ايه المكي والمدني اه المكي والمدني هتبقي عندك في بدايه الموضوع في عباره كده بيقول لك ايه اه من القضايا التي أثير حولها جدل جدل كبير جدا صغير اثير حولها جدل فقط قضيه المكي والايه والمدني طيب اشرح ذلك وضع ذلك بين ذلك كل دي الفاظ انت يعني مجرد خزي مبينه ايه الموضوع بقى هتريني ايه انا هقول لك ممكن اقول لك العناصر محدده السؤال الاولاني عن العناصر مش محدده فيه بس موجوده في راس السؤال موجوده هنا ممكن اقول لك العناصر محدده مبينه تبين ايه بقى اختلاف العلماء في المكي والمدني مش عندي تلات اراء ها تلات اراء في المكي والمدني وبعدين السور القران المتفق عليها والمختلف فيها في عندي اختلفوا 114 سوره اختلفوا فيها اقول مثلا ال ما هو دليل إحنا اللي يقولون اللي سور القرآن المختلف عليها أو المختلف فيها بين المكي والمدني عندي كمان إيه سمات السمات أو المميزات أو أي لفظ من الألفاظ حناخد دائما نأخذ اللغز بالتأكيد عنه شو هنأيم اللغز التي تفرق العلماء بها بين المكي والمدني طبعا سمات غالبا العلامات العلامات مش على بس كلها واحده ماشي يا حضره لو مثلا بعرفة والمدن. فائده معرفه البكي والمدل لها فايده ولا ما لهاش واللي احنا بنتخانق وبس لها مثلا يبقى انا نصيتك على عناصر عندك كم عنصر 4 4 هتبقى عنصر عليه درجة العناصر الاربع وعندك الشارع فوق مشكلات يبقوا كان كان خمسة خمسة في يبقى ايه؟ عشر درجات يعني الدرجات بتبقى مقننه ومحددة زي ما الضغط بسائل واحد يساوي واثنين ان ما قلتش اتنين يبقى غلط ما قلت تاخد لو انت بتحل في مساله جبر عملت الخطوات الخطوات عليها درجه والنتيجه في الاخر عليها درجه يبقى لو عملت الخطوات صح وطلعت النتيجه منك غلط هتاخد درجه الخطوات عملت الاثنين صح يبقى تاخد درجه الخطوات ودرجه الايه النتائج احنا عندنا 72 و19 والباقيين المختلفين، ها؟ يعني دائما أعرف الأقل، أعرف التسعتاش وأعرف الإيه، التلاتة وعشرين المختلفين، ووالباقيين، الباقيين الاتنين ده المتبقي على مكتبياتي ما تحفزينش، هذا ده باسم الإيه؟ أنا اتكتب بس المثال للسؤال اللي الجزئياته مش منصوص عليها ا ب ج او سؤال جزئيات المنصوص عليها ا ب ج يبقى تركز معي في كل عناصر من السؤال هناك حد رساله في الاعجاز مثلا سؤال الاعجاز زي سؤال المكي والمدني مثل من نزع القران الكريم معجزه ظاهره او مستمره او من لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما برع فيه قومه في القران اول ما نزل كان معجزه لغويه لكن ومع مرور الزمن تعددت جوانب الاعجاز واللي قاعد بس في جوانب اخرى مش كده جو دي تعدد الجوانب الايه الاعجاز اقول لك اشرح ذلك او بين ذلك او وضح ذلك ا مبين وجوه الاعجاز اللي اللي ابتدى عند مثلا ها اللغوي ها اللغوي دي من اللغه لكن هي لغه لغوي بالنسبه لا أو إعجازك معاك الكبير عشان بتقاهيه ما هو في إعجاز حاضر أول بأيديه مرة السيرة هاجب أبعد منها <تصفيق> نص مش مش مش لازم مش لازم ممكن شوف كل المواد إحنا عندنا حوالي كم موضوع والله موضوع أي موضوع منهم قابل لأن يأتي في ورقة الطلب. بحنا عندنا أربع أربع مو أديت أربع موضوعات لأن سؤالي تختار منهم واحد في الدور الأول وسؤالين تختار منهم واحد في الدور الثاني. طيب عندك أربع أربع موضوعات من ال ااا أدش يعني أدلس أو مص أو أذن والتلفون يا مازين. لا لا لا يعني وبعدين في الفصل. كُبَالًا مَنْخَلِيشْ لِمُورْتِنَيْتِ الهدف من مادة القرآن الكريم الامتحان فقط لو على الامتحان انتم إن شاء الله تنبعوا من الانتحان وانا بمساوي يعني بات ايه يعني بات ايه ونملأ اللي وصل, اللي وصل اللي مش خمسة ونص إلى ستة واني وصل إلى ستة نعمله ستة ونص عشان تكبر سبعة عشان السبعة قابلة ما ديش ترد تبقى قابله للرفع في النتيجه النهائيه كل ده بنراعيه يا دكتور محمد وكل اعداد وعتا وكنا الوعد منك يا طيب اجيبها ايه في دور مايو ولا في دور ولا في دور اغسطس ده بايت اغسطس اذا قال لا لا يا حضرات ع يعني قد يكون يعني سواد الاجيال قد يكون في موجود بس في دبي ولا في ابوظبي لا مخلصة ما خليش خلاص بس سبق السيف مش حول مش هقول هو أنا, انا سلمت الاسئله على فكره فالمسائل سهلة المسائل في الاعجاز ولا في غير الاعجاز اتفضلوا ان شاء الله اللي اللي حضر يا حضرات ايها المشيله اللي ما اقدرش ابدا وما يعرفش ابدا عن الماده شيء بالايه او يسد الورقه بيضا في واحد بيسد الورقه بيضا واحد بيحكي حكايات ابعد ما تكون عن الموضوع يا ريت بينك لو بينك ويدور حول الموضوع تيبقى شيء في الموضوع لكن دي حاجه اه الاخطاء السبع ليه what did that happen? What did that happen? Now all of you get too slow reen What does that mean? This means that dear being able to control how انه السر القادمه نشوفكم في الايه بعيد عنه بديوش للطاعة دي وصل اللهم على وصحبه على انت